وشر الأمور المهندسة وا وكل المهندسة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار ثم ما بعد الخط الكرام نقد الأشعار نقولنا الفارق بين هذا السن وجماعة وبين الأشعار الفارق اللامع الظاهر في السطح في الساحة الشمس كالشمس المشلقة هو الاعتقاد في توحيد الإلهية ونوم من خرم عندهم مسألة توحيد الإلهية على التفصيل الذي فالصلاه وان كانوا يعني يرون بالعبادات لكنهم كما قلنا توحيد العبادة عندهم لهم ضوابط غير ضوابط عند اهل السنه والجماعه فيقعون يعني يعني في الشرك وقلنا بان هذه علامة فارقه بين اهل السنه والجماعه وبين الاشاعره في الجمله هم اتفقوا على الكلام على توحيد الربوبي يعني الخلاف الاصيل بين اهل السنه والجماعه وبين الاشاعره في الاسماء والصفات وفي توحيد الالهيه واتفقوا في الجملة على توحيد الروبية ومع ذلك ومع ذلك بعد الاتفاق على توحيد الروبية الذي هو قد أقر به مشرك العرب هناك مخالفات كثيرة يقع فيها الأشاعرة في توحيد الروبية مخالفات كثيرة يقع فيها في الجملة هم يقولون توحيد الروبية يتفقون مع السنة الجمعة بالاعتقاد الجازم بأن الخالق الرازق المدبر السيد الآمر القطاع النهي والله لا في علاه. يقولون لا الخلاص إلى الله هو الذي خلق هو الذي خلقكم من نفسهم وحدة وقال جعل الله, الله خالق كل شيء والله جعل هو الذي خلقاتكم من نفسهم وحدة ثم جعل منها زوجاء ليسكن إليها قال الله جل في علاء هو الذي خلق السماواتعوردة في استثناء أياما فقالوا إذن خلق كل الخلق Gilworking خلقاتكم والله خلقاتكم وما تعملون هذه الأطلاع يعني يكولون بها محظم والله خلقكم وما تعملون تمسك بها تمسك يعني لا يعلم به إلا الله جلال فعلا فضلوا في الربوبية بسبب التمسك بعدم الفهم في هذه القائمة السنبيل إنهم يقولون الخالق والله الله جلال فعلا والرازق والله الله الرزق من عند الله جلال فعلا هو من شيء اللي عندنا فزائنه وما منزله إلا بقدر معلوم إن الله هو الرزاق ذو ذلك وتلمتي وقول الله جل في علاه ما أما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله واجملوا الطلب وفي رواية في طبراني سنة صحيحة أن الرزق يسعى شاخف المال كما يسعى موت خلفه، فرزق مضمون موضوع، هم يعتقدون ذلك، وأعتقد أن تدبير الأمر من الظاهر في الله، وتدبير الأمر من سماواته ما رجع في يوم كان مقداره أربعين ألف سنة، في الآية الأخرى يدبر الأمر من سماواته ما في يوم كان مقداره ألف سنة، فهم يقولون التدبير كل التدبير لله. جل في الله هو السيد المطاع المشرع لأنه اتفق مع ذلك وفي النهايه في العصوره نحن فيها حصل تليين عندهم في هذا الباب ليونه في مساله التشريع كما سنبين فإذا هم يعتقدون ما نعتقد في باب ومع ذلك وقعوا في مخالفات عظيمة من هذه المخالفات بسبب ضلالهم في باب الأسماء والصفات وبسبب ضلالهم في بواب أيضا توحيد الإلهية من أول هذه المخالفات التي يقعون فيها يقع فيها الأشعرة والماترودية هو بعض الصوفي من الأشعرة والماترودية لدي منهم منغالة في التصوف قد وقع في شرك الروبوبية باعتقادهم في الأولياء باعتقادهم في الأولياء طبعا قال كبير في هذا العصر جلسنا معه قال كلاما أتى بقول يعني كبرت كلمة تخرج من فوقي قالوا إن الله أعطى وما استطاع أن يقول الولي على طول إن الله أعطى للولي قدرة وقوة إلى إحياء الجنين في بطن أمه الله أعطى للولي القوة والقدرة لإحياء الجنين في بطن أمه وأيضا هم يعتقدون بأن الأولياء لهم تأثير في الكون لهم تأثير في الكون ف... وهذا التأثير منحهم الله إياه لمكانتهم عندهم و... ولذلك هم يتخذونهم وسطاء وشفعاء عند الله في علاه ومنهم من يعتقد بأن... بأنهم يملكون الرزق والأعطاء والمنع والإحياء والإيمات يعتقدون ذلك في الأولياء فمن الأشاعرة من تصوف وغالق التصوف فضل في باب الربوبية مع أن هذا هو الباب الذي نجح فيه مع ذلك رسب هنا وسقط في براس الشرف عندما اعتقد في الأولياء ما لا اعتقد الا في رب الأولياء هنا اعتقاد في غير لمن اعتقد الا في الله كفر مبين وهذا الذي يعني هذه أول المخالفات التي وقع فيها هالأشعار وخالفوا فيها أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يعتقدون في الولي يعتقد